كماَمَا أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِم بَيتكَ بِالحقَقّ وَإِن فرَيقم مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَارِرهون يجَادلونكَ فِي الحَقِّ بعد مَا تَبَيّنَكَ أن ماَا يُسَاقُون إلىى المَوْوتِ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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكيفرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 Inna allaha azizun hakeem. إذ يَيعْوشَكُمّ عَسُ أَمَنََةَم مِنْهُ وَيُ زِل عَلَْكُم مِنَ السَّمَا إِمَا أَلْ يُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِ بَعكُم رِجَزَ الشَّيطانِي وَلي يَبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيثَبِّتَ بِهِ الأقدَ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 وَلُ بَلَ الْ المُؤمنِنينَ مِنهُ بَل أَن حَسَنَ إِ اللهَّه سَمع عَليم ذَلِكُم وَأَن اللهَّه مُهِن كَيدَكفِرين إِن تَسْتَفْتحُ فَقَجَّ كُمُ الْ وَإِن تَنصُرُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلُّوا أَوْ تَشُقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَهَا وَلَنَا يُغْنِي عَنكُم فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وإن الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 يا ايها الذين امنوا لا تخنوا الله والرسول وتقونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَأَتَيْنَهُ قُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إِللاا المُتَّقُونَ وَلَ أَكسَرَهُم لا يعمون وَمَا كانََ صَلَتُهُمْ إِ دَلبَيتِ إِللاا مُكان أَتَصْدِيهَا فَذُوقُعَذَابَ بِمَا كُ تُم تَكفُرون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 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُفْلِحُوا لَهُم مَّا قَدَّمُوا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ تَهَو فَإِن اللهَّه بِمَا يَعملَلونَ بَص وَإِن تَوَّ فَلَمُ أَن اللهَّهَا مَوْولكُم نِعْمَ الْ المَوْولَا وَنِعمَن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 بِالْيَدِ وَالتِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بينة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 وَإذ يُركُمُهُم إذتَقَتُمْ فِي أَعيُنِكُم قَليلَ وَيُقَِّلكُمْ فِي أَعيُونهِم لَقَضَ اللهَّهُ أَنْ رَن كَانَ مَفْعولَا وَإِلَ اللهَّهِ تُجَعُ الْ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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنِّي سِوَانِي وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَوَّا أَتَى الْفِئَتَانِ كَصَاعِقَتَيْنِ كَصَلْعَاقَيْهِ وَقَالَ إِنِّي إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيَ أَرِيْ مَا لَا تَرُونَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقُوبَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَرَّهَا أُولَاءِ دِينُهُمْ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 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَدكُمْ وَأَن اللهَّه لَْسَ بِظَّ مِ للِعَبدَ كَدَأْ بِآالِفِ الْعوونَ والَّذينَ مِ قَبللِهِم كَفَرُوا بآياتاتِ اللَّهِ فَأَقَدَهُمُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّهَا قوَوّون شَديدُ الْ ذَلِكَ بأَن اللهَّهَا لَ يَكُم غَيّيرًاِّعمَةًَ أَ مَهَا عَى قَوْمِ حتىَت يُغَيّير مَا بِأن فُصِهِم وَأَن اللهَّهَا سَمع عَهم كَدَأْ بِآالِ فِيعوونَ والَّذينَ مِ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَانِي عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَإَِّا تَقَافًا مِ قَوْمِ خِييانَةَ فَم بِذ إلَيْهِمْ علىى سَوَ إِ اللهَّهَ لاَا يُحبُّ الْخائِنين وَلَا تَحْسِبًا الذيذينَ كَفَروا سَبَقُ إِهُ لا يُعجِزون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 ما كان لنبي أن تكون له أسري حتى يسخن في الأرم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخدتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غُنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ وَيُؤْتِيكُمْ خَيْرًا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ ورزق كريم